في انتظار التترات سأعترف لك بشيء أنا أمقط أكلة لحوم البشر إنهم سمجون يفتقرون لروح الدعابة ولهم عادات غذائية مقززة نوعا مصاصو الدماء كذلك لا يحون بالثقة إنهم يكذبون كثيرا جدا جدا موضوع أن تسمح لهم بالدخول بكامل إرادتك الحرة يجعلهم لا يكفون عن الكذب أما المذؤوبون فهم لطيفون معشر لا أملك تحفظات ضدهم لكن عليك أن تتذكر التقويم القمري جيدا لو جلست مع رجل مهذب ولاحظت فجأة مع قدوم الليل أنه متوتر قلق وأن عينيه تحمران وأنه يريد أن يترك وشأنه ولو دفن وجهه بين ذراعيه ثم رفعه لتجد أنك تحدق في وجه ذئب فهي مشكلتك أنت الزومبي كذلك لا يروقون لي بسبب رائحتهم الكريهة هم بطيء الحركة ويمكن أن تفر منهم لكنك تنسى عامل الدهولة أو التورط حيث ترتبك وتتعثر وتسقط على الأرض وحينما تنهض على قدميك تكتشف أنك محاط بعشرين منهم إنهم يتحركون ببطء لكن بثقة بصراحة لو كان عليك الاختيار ولو كان عليك أن تجد عريسا لابنتك فعليك بالمذووبين فقد تأكد من أن تبتعد يوم الاكتمال القمري. أقدم لك نفسي ديفيد كلاوي بطل أفلام الرعب. لا أعني أنني ممثل بل أعني أنني أعيش في فيلم رعب فعلا. أنت مندهش أليس كذلك؟ أنت تعتقد أنه لا وجود لحياة بطل الفيلم داخل الفيلم. إنه مجرد سيناريو مكتوب وممثلون حسن دعني أؤكد لك أن لنا حياتنا الخاصة بالداخل أنا كائن حي لإرادة مستقلة داخل الشاشة لماذا أنا ديفيد؟ هل رأيت فيلماً أمريكياً بطله ليس ديفيد أو سام من قبل؟ إنه سيطرة اليهود على هوليود أمر صار ملا. هناك قواعد عامة جمعها محب أفلام الرعب ليعرف بها البطل كيف يظل حيا حتى تترات النهاية. أنا جربت هذه النصائح ووجدتها مفيدة كلها. والسبب هو أن كتاب أفلام الرعب ينقلون من بعضهم نقلا حتى صارت هناك قواعد ثابتة نعرفها. في البداية أنا أراقب التترات لأعرف أي اسمي بالضبط. لو كان اسمي هو الأول ضمن الممثلين فأنا سأعيش حتى النهاية طبعا هناك أفلام إيطالية شنيعة اسمها الجيالو يموت فيها الجميع حتى البطل والمخرج والمصور لكن سنفترض أن هذا الفيلم أمريكي هناك طريق سريع في مكان ما من الغرب الأمريكي أنا أقود سيارة الفارهة جوار فتاتي وأصغي لموسيقى الروك اسمها سارة تأثير يهودي آخر وترتدي ثيابا خليعة وهي كذلك مدمنة مخدرات هكذا أعرف يقينا أنها ستكون الضحية الأولى الفتيات الخليعات يمتن في نصف الفيلم الأول يمكنني الآن أن أصنف الفيلم الذي نحن فيه بسهولة هذا من أفلام الطرق السريعة هناك مليون فيلم بهذه الطريقة رحلة في طريق سريع مقفر. ربما تطاردنا شاحنة مجنونة أو يستوقفنا شرطي سير أو تتعطل السيارة. بعد هذا نجد نفسينا في بلدة ليست على الخرائط ويعيش فيها أكلة لحم بشر أو عبدة شيطان أو مسوخ تشوهت بالانفجار النووي. طبعا الشرطي جزء من هذه المؤامرة. وفعلا السيارة تصدر أصوات غير مريحة على الإطلاق. إنها موشكة على أن تتعطل ماذا ينتظرون؟ هل لاحظ أحد اسم الفيلم؟ هذا غريب أنا لم ألحظه وكان يمكن أن يساعدني لو كان اسم الفيلم الغيلان أو عندما يكتمل القمر مثلا لامكننا أن نتوقع ما سنراه. قالت سارة وهي تقفض في فمها بقطعة لادن اسم المخرج خافير لوبيز آه ذلك الوغد المكسيكي السادي أعرفه سوف يكون فيلما داميا فعلا فهو على شيء من المرض النفسي غالبا لن يكون هناك شيء خوارقي مجرد مجموعة من السفاحين سوف نرى سوف نرى السيارة تالفة فعلا لا أعرف ما المشكلة لكني أنظر إلى الأفق عالما أنني سأرى البلدة لا شك في هذا. لو لم توجد بلدة فلا في هنالك سارة تنظر لي عبر زجاج السيارة وتلو كلادن. لو تركتها هنا سأعود لأجد عنقها قد طار طبعا ربما كان من الأفضل أن تأتي معي طلبت منها أن تلحق بي ولم أنس أن أدس في جيبي مسدسا أو خنجرا معي صليب صغير لكنني لن أستعمله فأنا متأكد من أن هذا ليس فيلم مصاصي دماء مصاصو الدماء تقابلهم في الأفلام ذات الجو الفيكتوري حيث الشمعدانات والكونتيسات والقلاع المهجورة أو تقابلهم في صورتهم العصرية بمعاطف الجلد الطويلة ومضات البانك فوق أسطح نيويورك مشينا في الصحراء بعض الوقت أعرف أن الظروف مناسبة جداً كي تخرج دودة عملاقة من الرمال تبتلع سارة وتغوص ثانية لكن هذا لم يحدث هذه هي البلدة خالية تماما والريح تعوي في شوارعها وهذا الباب يفتح ويغلق بلا انقطاع. هناك كنيسة صغيرة أو ما يبدو كذلك بالطبع لا تكون الكنيسة كنيسة في هذه البلدان المهجورة أبدا أنت تدخل لتجد مذبحا تمارس فيه عقيدة غامضة ربما تجد فتاة مقيدة يستنزفون دمها هناك حانة صغيرة ندخلها وأتجه إلى الكاونتر وأقرع الجرس لحظة هل تلاحظ أن صوت الموسيقى قد توقف؟ كانت هناك موسيقى تصويرية وتوقفت ثم تشيء مشك على الحدوث سارة تفتح خزانة جدارية صغيرة فيعوي قط واثبا منها تطلق سارة سرخات الهلع وتثب للخلف ثم تهدأ قليلا وقد أدركت أن هذا قط لكني أعرف أفضل منها القط في أفلام الرعب لا يمر بسلام أبدا إنه خضة مزيفة تجعلك تطمئن قبل أن يأتي الرعب الحقيقي بثوان قلت لها وأنا أنظر حولي سوف يثب شيء علينا الآن توقف الموسيقى التصويرية لا يريحني هنا حدث ما توقعت انفجرت الموسيقى التصويرية ووثب ذلك الرجل من خلف الكاونتر رجل ذو وجه مشوه تمزق أكثر وثب علينا ثم سقط وقد اصطدم بالكاونتر نفسه ارتطم رأسه بالرخام وتكوم هناك خلفه جريت لأعرف ما حل به فأدركت أنني كنت محقا بصدد نوعية الرعب في هذا الفيلم هذا رجل تعرض لخطر مرعب خطر يلتهم أكثر جسدك هل هو صاحب الحانة؟ لا أعرف إنه ميت سمعت صارت تصرخ من جديد فنظرت للخلف كان ذلك المسخ الشبيه بالإنسان يزحف على أربع خارجا من باب جانبي إنه يحمل شكلا بشريا لكنه يعوي كالذئاب والدم يسيل من شدقي لا داعي للبحث عمن قتل الساقي أو صاحب الحانة إنه أمام الآن أخرجت المسدس وأطلقت ثلاث رصاصات على ذلك الشيء فعوى بجنون ثم تكوم على الأرض في بركة دم سألت صار وهي ترتجف ما ما هذا؟ ركلت الجثة بطرف حذائي وقلت نتيجة تجربة نووية يقوم بها الجيش الأمريكي في هذه الصحراء هذا احتمال ربما التوأم السيامي المشوه لصاحب الحانة ربما هناك عالم مجنون قريب من هنا يعبث بالجينات لكن هذا مرعب ومن قال لك يا عزيزتي أننا في فيلم كوميدي أو عاطفي هذا فيلم رعب فلا أقل من أن يتم إرعابنا فقط أدعو الله ألا يكون فيلما كل مهمته أن يعرض لنا براعة الماكيير إن هذه الأفلام كثيرة جدا سمعت سارة تصدر صوتا غريبا فنظرت لها كانت تعوي الوحوش ثم أنها سقطت على يديها وركبتيها وبدأ الزبد يسيل من شدقيها يا لك من مخبولة هل جرحك المسخ فنقل لك العدوى؟ لقد تحولت بسرعة جدا كنت أعرف أنك ستموتين لكن ليس بهذه السرعة ضغطت على أعصابي وصوبت المسدس نحوها وأطلقت رصاصتين ما زالت معي عشر طلقات في جيبي ومعي رصاصة فضية لو قابلت مذؤوبا لكن لا أعتقد أنني سأحتاج لها في هذا الفيلم المخرجون المكسيكيون لا يحبون المذؤوبين ليسوا جزءا من ثقافتهم ونظرت في حسرة إلى الجثة جميلة جدا للأسف ولم أقبلها ولا مرة لكن سيكون علي أن أحرق جثتها وجثة صاحب الحانة لأن هذه المسوخ تنهض دائما في الوقت غير المناسب هكذا أحضرت عددا من زجاجات الخمر وسكبتها على الجثتين وتأهبت لأن أشعل عود ثقاب عندما سمعت من يقول بصوت واهن المقبرة كل شيء بدأ من المقبرة مشيت بحذر نحو مصدر الصوت فوجدت ذلك المزارع العجوز يجلس على الأرض في ركن القاعة محملقا في الفراغ وهو يردد المقبرة اذهب هناك لتعرف بنفسك عندما دققت النظر أدركت أنه كفيف القاعدة الأولى في أفلام الرعب هي أن العجوز أو الأبله الذي يردد المقبرة أو البحيرة صادق دائما ويعرف الكثير لكنه كذلك يموت مبكرا جدا القاعدة الثانية المهمة هي لا تذهب هناك أبدا هناك هذه قد تكون أي مكان فقط لا تذهب إليه تركته حيث هو وقد نسيت موضوع الحرق هذا في الخارج كان العصر يغمر البنايات بشمسه غير الرحيمة وكانت الريح الساخنة تهب من مكان ما مع الرمال رأيت من خلف البناية سيارة شرطة تقترب إنه المأمور يترجل منها وهو يحمل بندقية من الطراز الذي يشدون فوهته للتلقيم فتحدث صوت كليك كلاك كليك لا أعرف اسمها لكنها موجودة دائما في هذه الأفلام صبراً، لقد سمع صوت الطلقات وجاء يتبين الأمر، مأمور الريف بالكرش والسروال المتدلي والقبعة والنجمة على صدره وكل الألاطة اللازمة، لكن هذا المأمور يملك شيئاً آخر هو اللسان المشقوق الذي يخرج ويدخل بلا توقف، إنه منهم لو كان لي أن أقول هذا، كان ظهره لي ولم يكن أمام الكثير من الوقت لأتردد. أحكمت التصويب ثم أطلقت رصاصة دقيقة على رأسه. استدار ونظر لي ثم سقط أرضا. المؤثرات الخاصة بإطلاق الرصاص غير متقنة في هذا الفيلم. كان ينبغي أن تقذفه الطلقة للأمام وأن نرى الثقب بوضوح والدخان يتصاعد منها. فلا بد أن هذا فيلم قليل التكاليف. صنعه مستقلون عن نظام هوليود على كل حال اتجهت لجثته وانتزعت البندقية من يده سوف تكون مفيدة عندما نصل لذروة الفيلم اتجهت إلى سيارة الشرطة واتخذت موضع خلف المقود كان صوت جهاز اللاسلكي عاليا فسمعت من يقول روي نحن متأكدون من وجود شاب وفتاة في الحانة سنعد النار ومعدات الشواء إلى أن تعود بهما فهمت هذه القصة مكررة أكثر من اللازم حسب أفلام الرعب الأمريكية فمن النادر جدا أن تقابل بلدة في ضحية يأكل أهلها الدجاج واللحم البقري كلهم يأكلون البشر بدأت الجثتان في الحانة تتحركان تمشيان ثم رأيتهما على الباب سارة وصاحب الحانة يتقدمان نحوي طبعا تمسك السارة بذراع العجوز الكفيف وتقدم منها قطعا لقد صار هذا مملا خاصة أن الذراع غير متقنة الصنع أدرت المحرك وأنا أعرف أنه لن يدور مهما كانت السيارة جديدة فالمحرك لن يدور ما دمت استخدمها للهرب هيا كرو, كرو كرو كرو كرو كرو أخرجت فواهة البندقية من النافذة وفجرت رأسي الاثنين مرة أخرى ثم عدت أحاول أخيراً دارت السيارة وانطلقت تنهب الطرقات صحت في فرحة ونظرت لمرآة الرؤية الخلفية فرأيت ذلك الشيء الذي كان يتوارى في المقعد الخلفي لقد نسيت أنك لا تنجح أبداً في الفرار بالسيارة في أفلام الرعب الأسوأ هو ذلك الصف من الموت الأحياء الذي يقف ليسد الطريق عليه لا يهم سوف أصدم هذا الجامع فأمزق عشرة على الأقل اندفعت السيارة وسط صفوف الموت الأحياء إن ذوي الأعناق الحمراء لا يطاقون أصلا فكيف لو تحولوا إلى زومبي؟ يمدون أيديهم عبر الزجاج أحدهم وثب على الزجاج واصطدم به وتهشم وجهه فسال يحب المخرجون الجدد هذه المؤثرات المقرفة جدا لكن أعتقد أن هذا المسخ الذي ضرب الزجاج صنع بالكمبيوتر لأنه لا وزن له تقريباً ويطير بتلك الطريقة غير المقنعة المميزة للتحريك الردي استدرت وأنا مستمر في القيادة وأطلق طلقة واحدة على رأس ذلك الشيء الذي كان في المقعد الخلفي دخان ورائحة البارود ومخ ذلك الشيء سينجح هذا الفيلم لأن الأمريكان يحبون هذه الأشياء أوقفت السيارة أمام تلك البناية الخشبية وجريت لأدخلها ومن بعيد سمعت صوت من تبقى حيا من هؤلاء قادمين نحوي ببطء لكن بالثقة. هناك مخزن بالداخل وهناك برميل وقود ركلته ليغرق الأرض ثم وثبت من نافذة صغيرة هناك إلى الخارج وواربتها خلفي بسرعة اندرت حول البناية ورأيت آخر هؤلاء الموت الأحياء يترنح ليدخل البناية بسرعة أغلقت الباب من خلفه ووضعت صخرة خلفه جريت للنافذة الصغيرة وأشعلت عود ثقاب ثم فتحتها وأنا أطلق سبة بذيئة يحب الأمريكان الشتائم التي تبدأ بحرف F أو S على كل حال ألقيت بعود الثقاب وأغلقت النافذة وابتعدت. هذه لحظة رائعة سوف يجد المخرج ضالته وهو يظهر احتراق هؤلاء القوم وهم يترنحون أو هم يدقون على الباب محاولين الخروج البناية كلها تشتعل الدخان الأسود يتصاعد لعنان السماء وأنا ألهث لكن التترات لم تبدأ بعد ما السبب؟ إذن هو من نوع الأفلام السخيفة التي تعد للمشاهد خضة أخيرة بعدما يحسب البطل أنه قتل المسوخ غالبا ستخرج يد مشتعلة من وسط النيران لتمسك بي أو لكن اليد جاءت من الخلف لا أعرف كيف القوني على الأرض ولا كيف وضع الأصفاد في يدي إنهم رجال شرطة هذا واضح ترى هل تحولوا بعد؟ هناك رجل شرطة ينظر لي في دهشة حيث رقدت وسط الرمال تفحص البندقية وتشممها ثم نظر إلى البناية الخشبية التي صارت رمادا وأمسك بجهاز لاسلكي وسمعته يقول نعم فات الوقت لإنقاذ أي واحد منهم مجنون جاء إلى البلدة مع فتاته فجر رأس صاحب الحانة وقتل صديقته والمأمور ثم دهم مجموعة من المزارعين بسيارة مسرعة وفي النهاية حبس مجموعة أخرى في مغزن وأشعل فيه النار ثم ركلني بطرف حذائه حيث رقدت على الرمال وقال لابد أنك قتلت عشرين واحدا أيها المجنون انفجرت في الضحك وصحت كل هذا فيلم سينمائي ألم تفهم بعد؟ أنا وأنت وهم في فيلم سينمائي مرعب سوف تبدأ تترات النهاية حالا أنا في المصحة الآن مقيد في الفراش ولا أفيق تقريبا من كثرة ما يصبون في دمي من عقاقير مهدئة لا أعرف إنهم يعتبرونني مجنونا خطرا بينما أنا لم أفعل شيئا سوى أن حاولت إنقاذ نفسي هذا ليس هو الواقع بل هو مجرد فيلم يراه الناس في قاعة مظلمة ألا ترى هذا معي؟ أنت اقتنعت بوجهة نظري وصدقت أن هذا فيلم فلو كنت أنا مجنوناً فأنت مجنون مثلي سوف تكتب كلمة النهاية وتتصاعد التترات أعرف هذا يقيناً وأنتظره لا أعرف لماذا تأخرت التترات لكنها آتية حتماً